يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم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 تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.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 لهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُمْ مَا أَفْقُهُ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 والله عليم حكيم وإنفثكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار فعقبت فأت الذين ذهبت أزواجهم فأت الذين ذَهَبَتْ أزواجهم مثلما أفقوا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنتُ بِهِ مُؤْمِنٌ إِيَاءَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنِيَنَّ يبايعنك على أن لا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرقن وَلَا ولا يزنينا يقتلن ولا يقتلنا أو نادهننا ولا يأتينا ببهتان ولا يأتينا ببهتان يفترننه بين أيديه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 Allah, Allah.